بسم الله الرحمن الرحيم حم 1 وال كتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه لنا كنا منذرين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 رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هذا عذاب نذين رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أني لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون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 وَلَ قَدِفَةًا قَبِلَهُم قَوْمَ فيِي الرأوونَ وَجَ أَمْ رَسُون كَرمونَ نَدّ إلَّ عبَادَ اللهَِّ إِ لَكُم رَسُولونَ مِوا وَأَلَّا تَأْلُ على اللهَّ وَأََّ تَأْلُ عَ اللهَِّ يآتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسرب عبادي ليل منكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزرع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قومنا خليل فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَلَا الْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فرعون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 وتاتنا لولى وما نحن بمن شري لفاتوا فاتوا إن كنتم صادقين أهم خيرن من قوم تبا والَّذينَ مِ قَبنِهِمُ أَهلَنَهُ إهُم كَوا مدِمين وَماَا خَلَقنَ السَّمواتِ وَلََغّ وَماَا بَنَهُ مَا لائِبِين ماَا خَلَقناَهُمَا إِلَّا بِالحَق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 إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ لِأَصْحَابِ النَّارِ هِيَ كَالْمُهْلِ لِغَلْيِ الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوْءِ عَذَابٍ 124. فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم 125. هذا ما كنتم به تمترون 126. إن المتقين في مقام نمين في جنات وعود من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور النعين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إِلَّا الْمَوْتَ تَلُونَ لَا وَقَاَهُم عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَرْتَقِب إنهم مرتقبون